ب س م و س ل ع ه النابلسي م ي و ا منهم للعلوم ويعلمهم الاسلاميه م شركه الهدى شركه دعويه م ل غير ربحيه ذات مضمون ا و ت ه م ا ع ي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 إن ز ع موسوعه ت م النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ي ت م ن و ن ه أبدا ب م ا قدمت أيديهم و ا ل ل ه ع ل ي م ب ا ل ظ ا ل م ي ن قل إن ا ل م و ت ا ل ذ ي تفرون منه فإنه منه م للعلوم ا ق ي ك م ثم تردون إ ى ا م الغيب ا ا ل ش ه د ة ف ي ن ب ئ ك ب م ا كنتم ت م ع ل و ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ه إذا نودي للصلاة نودي موسوعه ن ي م ا ل ا ل ن ا ب ل ذكر ا للعلوم ا ل ا س ل ك م ي ه موسوعه ا ل ص ن ا ب ل ف ي ا ل أ ر ض و ب ت و م ن فضل ا ل ل ه و ا س ل ه ك ث ي ر ا ل ل ع ك م تفلحون و إ ذ ا ر أ و الله تجارة ن ه وننفضوا ي الحسنى وتركوك قل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين